ها ها ها ها يا قاص الطيبه سلمع الحبيب قال ابني غاشمة وحشني الحبيب نفسي أزوره وخيم في حمام يا قعص الطيبة أزلم على الحبيب عشوقي أدمى فؤدي المستغام والوصل يا سيدي غاية منا يا قعص الطيبة في الخلايق بالجيام طه اللي بالفضل ربي قد حواه يا قاصطها يا زين اللي بالحبيب وسيد الخلق يضربني النشيد سلكي الله تحشرنا معاه يا قاصطها يا بلبل الدوح غرهد بالصلاة يا قاص <تصفيق> الطيبة سلم على الحبيب والختمة صلوا على سيد الأنام أعداد ما امطر الله من سماء <تصفيق> يا قاص الطيبة سلم على الحبيب يا قاص الطيبة أسلم على الحبيب هالنفس تجوا وفكر تطیب طیبه سلای